أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت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 مسرورا انه ظن ان لن يحور بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق